ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آ ت ا ه الله لا يكلف الله نفسا إ ل ا ما آ ت ا ه ا سيجعل الله بعد عسره يسرا و ك أ ي ن من ق ر ي ة عتت عن أ م ر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا